أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستجاب لهم ربهم اني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض فالذين آجروا وأخرجوا سبيل وقاتن وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم لأكفر جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله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 117. تجري من تحتها الأنهار قاردين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأذرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما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 119. أكبروا وَاتَّقُوا اللَّهَ واتقوا الله